إبرو جا وزيناها لنا ضيذ وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين بَلْ أَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّنظُورٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمِنَ الَّذِي نَسْتُم لَهُ بِرِزْقٍ وَإِن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فَأَسْقَيْنَاكُمُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّ لَنَا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْ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 فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبا أن يكون مع الساجدين